حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَقَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَخَبَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ فِي حُجُرِكُمْ مِن نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ